فالحقلفون بنقعهم خلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا باموالهم وكره ان يجاهدوا باموالهم في سبيل الله وقالوا لا تنفر في الحر قل نار جهنم ما اشد حرها هل دار شد حرى لو كانوا يفطهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل